बुक थ्यू बसून उपहार गृहात المطعم अरबा في المطعم अरबा एक प्लेट फ्रेंच फ्राईज आणि केचप 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 بليت فرينش فرايز اني مايونيز واثنين مع المايونيز 2 مع المايونيز 3 بليت باجللي سوسيج موهوريجا بيست صح وثلاثه سجق محمر مع الخردل المستردة وثلاث سجق محمر مع الخردل आपल्याकडे कोणत्या भाज्या आहेत ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات आपल्याकडे बीन्स आहेत का عندكم فاصوليا عندكم فاصوليا आपल्याकडे फुलकोबी आहे का عندكم قرنبيط اه عندكم قرنبيط मला मका खायला आवडतो احب اكل الذره احب اكل الذره मला काकडी खायला आवडते احب اكل الخيار احب اكل الخيار मला टोमॅटो खायला आवडतात احب اكل الطماطم احب اكل الطماطم apakah leek सुद्धा खायला आवडतो का اتحب ايضا اكل الكراث اتحب ايضا اكل الكراث apakah achari bandh kobi सुद्धा खायला आवडतो का اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف apakah la masur sudha khayla avartaka atuhib aydan akla aladas atuhib aydan akla aladas tula gajar sudha khayla avartatka atuhib aydan akla aljazar atuhib aydan akla aljazar tula broccoli sudha khayla avartaka اتحب ايضا اكل البروكلي اتحب ايضا اكل البروكلي تولا भोपळी मिरची सुद्धा खायला आवडते का اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو मला कांद्या आवडत नाही ल احب البصل لا احب البصل मला ऑलिव आवडत नाही لا احب الزيتون لا احب الزيتون मला अळंबी आवडत नाही لا احب الفطر لا احب الفطر